「あなたの手話を聞くことはできないのかもしれないですね。 愛のさらり愛のファラー。 و م و ء صفوفكم واعتدلوا سوء صفوفكم وسد و الخلل ا الله أ ك ب ر الله اكبر, الله أكبر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 ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آ ي ه حتى يروا العذاب الاليم فلولا كانت ق ر ي ة آ م ن ت فنفعها إ ي م ا ن ه ا الا قوم يونس لما امنوا, إلا قوم يونس لما آمنوا ولو م عنهم ن ا عذاب ي الحياة الدنيا إلى حين ولو شاء ربك ل آ م ن من في ا ل أ ر ض كلهم جميعا أفأن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 في ا ل س موسوعه ا ا ا ل أ ر ض ا ت ل ن ا ب ل آ ي ا ت و للعلوم الاسلاميه ث ل أ اسماء ل ذ ا ل ل و الحسنى من قبلهم؟ قل فانتظروا, إني معكم من قل فانتظروا انا معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آ م ن و ا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله اكبر الله 「君の名前は誰だ?」 ありがとうございます。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 私は今日は私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語る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 د و ن ا ل ل ه م ا ل ا ي ن ك و ل ا ي ض ر ك ف فإن إ للعلوم فإنك الاسلاميه ه ي ي به من من ل んにちは」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 「ありがとうご ullah。